وَإِذَا رأوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين